لآن ل ا شركه آ ن أ ع و ا ل ل ه من ا ل شركه ي ط ا ا ن دعويه ا ت ل ما أ و ح غير ك ك من ت ا ر ب ح ي ل ذات ه ولن مضمون اجتماعي ح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 وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا ان الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات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 يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا